سالِم عُود يا عباس في الماء وفي الجو يا عباس ضوا تك ما اقدر ربا دعوفا يريد لي ولا مر اخير اشو فدو اروا حي العناك تشوفوا يا عباس صوبني صواب العمور يا عباس فدواتك بالسالم عور تكبز سالم مو قيت لي أنا جيبا فاتروحا ريحتي وحالتي المصيبة riba wa mabani eidani w يا saliba ya abbas ya man kil يوا تك بال سالم يا عباس عم الماء عم الجو يا عباس يوا تك بال سالم ارحم غور بتي مايه ما بيه اتحمل غدر دايه عوفني فراق خلي يجري ما, ما بيه يا عباس متشوف الجيش محشوه يا عباس في دعاتك بالسلامه يا عباس بس في دغتك بسالم شتري حالي شلون بي يا عقبك أتمنى لو قتعور ريدي حتالبي شو يقال بك بس ما اري دكتب دليل يا عتبك يا عباس لا تخلي العالم يا عباس رواتك بالسالمعو يا عباس يعوف في الماء يعوف في الجو يا عباس رواتك بالسالمعو <تضواتك> بالسالم